انا مش بفكر فيك دلوقتي مشكلتي مش انتي مشكلتي مش انتي انا بفكر في حالي كل اللي جرالي انا بفكر في حالي انا في حالي وفي كل اللي جرالي انا مفكر في حالي وفي كل اللي جرالي وازاي بعد النهاردة حامل الليالي وزاي حالي, ازاي لحالي ازاي حعيش لحالي وازاي همشي لحالي وازاي لحالي لحالي لحالي لحالي همشي لحالي وازاي هضحك لحالي وازاي حكي لحالي إزاي بدونك من غير ضحكه عيونك؟ إزاي حاج بدونك من غير عيونك؟ كل ما الدنيا ما كانش فيها كل الدنيا ما كانش فيها إلا جنوني وجنونك وزاي حايش بدونك من غير دحكة عيونك؟ ايه عايش بدونك من غير ضحكه عيونك كلمة و بفهميها الدنيا ما كانش فيها كل الدنيا ما فيها الا جنوني وجنونك وانا مش بفكر فيك دلوقتي مشكلتي مش انتي مشكلتي مش انتي انا بفكر بحال أكنت راسي مع الطريق ده الطريق ده وبس وحلمت حلمت حلمت وعمر ما قلبي قل بس أنا كنت راسم مع الطريق ده الطريق ده وبس وحلمت حلمت حلمت وعمري ما قلبي قل بس ما عرفت دلوقتي من بعد ما هردتي ما عرفت دلوقتي بعد ما هرت ما كنتش أنا وانتي مش لإنتي أنا كنت راسي مع الطريق دا السرودة وأحلمت أحلمت حلمت حلمت لعمري ما قلبي قال لي بس أنا كنت راسي مع الطريق دا السرودة وأحلمت حلمت حلمت لعمري ما قلبي قال لي بس عرفت دلوقتي من بعد ما هربتي عرفت دلوقتي من بعد ما هربتي اني كنتش انا وانتي مش انتي ولا النجوم قربت ولا الهموم هربت ولا الطيور شربت من النبع البعيد جلم وطيرنا وعمري لا النجوم قربت ولا الهموم هربت ولا الطيور شربت من النبع البعيد كلامه طيرنا وعمري ضيعنا ودعنا احنا معاك في معاد من المواعيد وانا مش بفكر فيك دلوقتي مشكلتي مش انتي مشكلتي مش انتي انا ببكت بحالي والسايح عايش بدونك من مير دحك عيونك والسايح عايش بدونك الدنيا ما كانش فيها الا جنوني وجنونك كل شيء بدونك من كل بدونك من غير عيونك كل ما فيها الا جنوني وجنونك